إلى أمتنا الحبلى بالأبطال إلى أمتنا التي إن قتل قائل من قادتها أنجبت لنا آخر أشد وأنك على أعداء الله من الذي قتل لئن قتل الملاداد الله فإن النصر من عند الله وهو جندي من جنود الله وما يعلم جنود ربك الا هو وهذا سبيل من صدق الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نحن امه لا نحب الموت الا قتلا ولا نسجد لغير ربنا الاعلى وفي جهادنا لا نخاف لوما وعدلا لا تسالوني عن حياتي فهي سرور الحياه هي منحة هي محنة هي عالم من أمنيات لتسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة هي منحة هي محنة هي عالم من أمنيات قد بعتها لله ثم مضيت في ركب الهدى اما طريقي فهو قران وسيف وابتلاء الله بارك وسار عليه قبال الانبياء أما طريقي فهو قرآن وسيف وابتلا الله بارك وسار عليه قبال الأنبياء ومواكب الشهداء روته بانهار الدماء أما مصيري فهو ما يرضي الاله وما يريد الفوز بالنصر المبين أو الشهادة والخلود أما مصيري فهو ما يرضي الإله الفوز بالنصر المبين او الشهاده والخلود تكن السعاده والبطوله او فيا بئس الوجود لا تسالوني عن حياتي فهي اسرار الحياه هي منحه هي محنه هي عالم من أميات لا تسالوني عن حياتي فهي سرار الحياة هي منحة هي محنة لي عالم من أمنيات قد بعتها لله ثم مضيت في ركب الهدى